وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أروا وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَاهُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتِيَا فِرَّعُونَ فَقُولَا إِلَّا وسلم معنى بني اسرائيل قالا لن نربك فينا قال wa habani rabbi hukma minal mursalin wa tilka ni'matun tammunha bani والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها نغيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى fa'a faizahu subanan mubin wa وقيل للسحرة لميقات يوم معلوم وقيل للسحرة 119. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن لا أقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولا صلبنكم أجمعين 124. قال, قال أصحاب موسى إنا لمدركون 125. قال كلا إن معي ربي سيهدي 126. فأرحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل الطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم بَكَاءَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ فَنِعْمَ فَهْوَ يَهْدِين وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين رَبِّ هَبْ لِي حكما واجعل لي نسالا في الاخرين واجعل لي نسالا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم وارفذ لي وابور فيزه الجحيم للغاويين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينصرون فكبتوا فيها وهم الغاوون وجن Pamale namo šaifainu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 17. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين 19.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 119. وهو العزيز الرحيم 110. كذبت ثمود المرسلين 111. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 112. إني لكم رسول أمين 119. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 110. فاتقوا الله واطيعون 111. ولا تطيعوا أمر المسرفين 112. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 126. قال هذه ناقة, هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 127. فعقرها فأصبحوا نادمين هو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليهم من أجر إن أجر وَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا لُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالُوا The wallies or him Cause the bells 119. فأتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 110. قالوا إنما أنت من المسحرين 111. وما أنت إلا بشر مثلنا 112. وإن ظنك لمن الكاذبين 113. علينا كسفا من السماء 119. قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إن لها <تصفيق> والعظم ذالكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُنُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَهِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَلِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَعْطِينَ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 122. وتقلبك في الساجدين 123. إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل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 عظيم من ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ايم